كأنما أوشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركتم مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ أُمَّنَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَن عِبَادَتِكُم لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ سَبُلُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاكُمْ ضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون